وقالوا يعني جهيابوا قلوبنا غلف بلت مد گرتين يتناف پردادا هنديت بما بجي فايد منوت بل الله بكفرهم خود تعال بجتن نخير خذي او يدير اخستين اشرح ماخو يتطار داندين يتدار اخستين اشرح ماخو بكفرهم سرا كفراوه سرا هندي چونك وان این کار آيات خود إيمانتنا شوخد تعالى تبيجت فقليلا ما يؤمنون هم كم إيمانتين إيمانوا يا كم